124. وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون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 لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا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 Ollin, mij, achof, in me de,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 انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوا وفي آذاك الذين كفوا إن هداه إلا ساطير وهم ينهون عنه وينأون عنه وإيه يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ قفوا على we gaan het niet in het midden van de zonnige zonnige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 وَلَا الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُوْنَا فَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نعلم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 وإن كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيه بايه ولو شاء الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتا يبعثهم الله ثم إلي يرجعون وقالوا لولا نزل علي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 قل ارايتكم إن اتاكم عذاب الله بغته او جهره هل يهلك الا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا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 تبعوا إلا ما يحاء إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ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 فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا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 وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت حتى جاء الموت رسلنا وهم لا يفرطون تدعونه تضرعون وخفيا تدعونه تضرعون وخفيا لئن أجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل لا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 انظر كيف نصرف الْآيَاتِ لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست على الكوب وكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين تَخُوضُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِنَّمَا يُنْسِي مَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حساب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 فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما فلقى لَا أُحِبُّ الآفرين فلما رَأَى القمر بازغا قال هذا ربي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 ولا تخافون أنكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلقا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 ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب, وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا وَيَحْيَى وعيسى وإلياس كل من الصالحين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 فقد وكلنا بِهَا قَوْمًا فَقَدْ بها بِهَا قَوْمًا الذين بِهَا بِكَافِرِينَ أولئك الذين هدى الله فبهداه الَّذِينَ قل اللَّهُ فَبِهِ عليه قُتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إن هو إِلَّا ذكرى لِلْعَالَمِينَ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 كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مباركم مصدق الذي بين يديه يصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون Waarom ga ik in het buitengewoon anders dan in het buitengewoon anders? En ik wil daar Ik تباصطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اللهم تجذون عذابلهم بما كنتم بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكفرون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 وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به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 وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم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 وما شركوا وما جعلناك عليهم حفيظ وما أنت عليه بوكيل ولا تسب الذين يدعون من دون الله فسب الله عدوه بغير علم كذلك زيّنا لكل أمة عملهم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 وابصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وَكَلَّمَهُمُ الموتى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ وهم شياطين الإنس والجن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليهم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 bijeen, in de zin, en in hun, die niet uitkomen. Inna Rabbek, en we kennen wie zich afwijkt en de وَمَا لَكُمْ أَلَّا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 وَإِذَا جاءتهم آية قالوا لن, قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما مَا رسل الله الله اللَّهُ حيث يجعل رسالته سيصيب الذين الَّذِينَ صغار عند الله وعذاب وَعَذَابٌ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 ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الْإِنسِ وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض, ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا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 يا معشر الجن والانس الم ياتيكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على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 إِذَا شَاءَ يذهبكم ويستخلف مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كما مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لآت وَمَا أنتوا بِمُعْجِزِينَ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 إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا وأولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشى جنسا وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده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 ثمانية أزواج من الضأم اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرما بالأنثين أما اشتملت عليه أرحام الأنثين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبن اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثين أم اجتملت عليه أرحام الأنثين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟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 يكذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهو بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا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 سنجزي الَّذِينَ يصدفون عن آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصُدُّفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ